أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آيتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواء ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر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 كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزد جر فدع ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحمل الله على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر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 أُلْقِي عَلَيْهِ الظِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَابُ الْأَشِرُ إِنَّ مُرْسِلٌ نَاقَتِ فَإِثْنَتَ الَّهُمْ فَرْتَقِبُوهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ بينهم كل شرب محتضر فنادوا مصاحبهم فتعاطف فعقر فكيف كان عذابي ونذر ان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 ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسر للقرآن للذكر فهل من مُدَّكِر ولقد جاء آل فرعون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 نعم كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلم حب ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مذكر وكل شيء فعلوه في الزبور